شيخ يوم حسب ظهر تقويم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا يوم الأربعاء العشرون من شهر الحجة لعام سبعة وثلاثين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام عبد السلام من تيمية في كتابه المنتقى كتاب الجنائز باب عيادة المريض عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس متفق عليه وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع رواه أحمد ومسلم والترمذي وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرافة الجنة حتى يخلص فإذا خلس غمرته الرحمة فإذا كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبي داود وأبي داود نحوه وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث رواه ابن ماجه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 ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل يا رب اجتماعنا اجتماعا مرحومة وتفرقنا بعده وتفرقا معصومة من نعم الله عز وجل كما ذكر الإمامنا وفقه الله في كلمته من نعم الله عز وجل أن يسلك الله عز وجل بالعبد نعمة العلم فإن من أزكى النعم نعمة الهداية إلى طريق العلم وذلك أن العلم الشرعي هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل ولذا امتدح الله عز وجل العلماء حينما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء وكان مما أوصى الله به نبيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما قد جاءت آيات كثيرة في الكتاب العزيز بالثناية على العلم وأهله وقد جاءت حاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرف العلم وشرف طلبه وشرف تعليمه فأنا أقول إن من أزكى النعم وأجلها أن يعطى الإنسان العناية بالعلم كيف إذا كان العلم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أشرف ما يدرس كتاب الله تبارك وتعالى ثم بعده قول الحبيب وسنته وهديه وحديثه صلى الله عليه وسلم فنسأل الله عز وجل ان يجعل هذه المجالس مجالس مباركة نافعة ونجعلها شاهدة لنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى الكتاب التاسع كتاب الجنائز كان بحمد الله أن انهينا الكلام عن الصلوات التي هي فرض كفاية وانتهينا من الصلوات التي هي ماذا سنن مؤكدة وختمنا بكتاب ماذا الاستسقاء الذي هو سنة مؤكده فأتى كتاب الجنائز الجنائز بفتح الجيم لا غير جمع جنازه وجنازه صح بالفتح والكسر وهو الميت الجنازه هو الميت والجنازه وقيل الجنازة بفتح الجيم للميت والجنازه بكسرها للنعش الذي يحمل عليه الميت فالفتح يحفظها فالفتح للاعلى يعني الميت فوق النعش والكسر الجنازة سفل الميت وهو النعش ذكر المصنف هذا الكتاب بعد باب أو أبواب الصلوات التي هي فرض كفاية وسنة مؤكدة لكن بعض الشافعية يذكر كتاب الجنائز بين الوصايا والفرائض بين كتاب الوصايا وكتاب الفرائض وإنما ذكره المؤلف هنا لأن الميت يفعل به امور اولها الصلاه عليه ودفنه واتباع جنازته وقبل ذلك تغسيله وتكفينه ويعمل ماذا بوصيته ثم يفرق ميراثه فما الانفع للميت الصلاه والدعاء له ولذا قدمها اهل العلم الفقهاء والمحدثين فالصلاة مقدمة على ما يفعل من أمور دنيوية وعقد المؤلف هذا الكتاب لبيان الأحاديث الوالدة في فضل عيادة المريض وباب ما يشرع حال الاحتضار وأبواب غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمل الجنازة واتباعها ودفنها وأحكام القبور وباب أن التعزية باب التعزية والبكاء على الميت وزياره القبور وعدد أحاديث كتاب الجنائز مئة وسبعين حديثا مئة حديثا قال رحمه الله الباب الأول باب عيادة المريض وإنما ذكر هذا الباب لأن المريض قد يكون مرضه مرضا ماذا مخوفا أو يفضل الموت والحلكة فناسب يأتي بهذا الباب وذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتسميت العاطس في رواية وتشميت العاطس متفق عليه وهذا الحديث خرجه البخاري في كتاب باب الأمر باتباع الجنائز وجاء عند مسلم بلفظ لطيف خمس تجب للمسلم على أخي خمس تجيب للمسلم على أخي وجاء عند مسلم في رواية حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيه إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وهي لم تذكر في حديث ماذا لم تذكر في حديث الخمس لم تذكر في حديث الخمس وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وفي لفظ فسمته بالسيل وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه يعني فاتبع جنازته قال حق المسلم على المسلم خمس اولا لفظ خمس مفهوم عدد هل هو معتبر أو غير معتبر ليس معتبر وليس مرادا به الحصر وإنما هو من باب ماذا؟ ذكر جملة الحقوق التي تجب للمسلم على المسلم ولذاك جاء في رواية ست وجاء في رواية سبع جاء في رواية سبع فهو مفهوم عدد غير معتبر قوله المسلم خرج به غير المسلم فليس لغير المسلم حق على المسلم وإنما يفعله المسلم مع غير المسلم هو من باب ماذا من باب الأدب من باب الأدب والتقريب ماذا إلى الإسلام قال حق المسلم على المسلم اختلف العلماء في حديث أبي هريره في معنى حق معنى حق فبوّب البخاري في كتاب المرض باب وجوب زيارة المريض ففهمنا أن الحق بمعنى الواجب ويفسره رواية مسلم خمس تجب لأخيه قال تجب لأخيه واستدل البخاري بحديث أبي موسى الأشعري فيما أخرجه البخاري نفسه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع أطعم أمر وعود المريض أمر وفك العاني وما لا الى القول بالوجوب ابن تيميه رحمه الله وقال الذي يقتضيه النص وجوب عيادة المريض وهو قول الظاهرية وذهب جمهور الفقهاء إلى أن العيادة مندوبة وما بعدها كذلك قال النووي أما عيادة المريض فسنة بإجماع العلماء سواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه اذا الوجوب هنا بمعنى ماذا الوجوب العيني أم الوجوب الكفائي لا يظهر أنها الوجوب الكفائي أنها الوجوب الكفائي فرد السلام واجب لكنه وجوب ماذا إذا كان في الجماعة وجوبا كفائيا وعيالة المريض وجوب كفائي لا يلزم الجميع أن يزور المريض وكذا اتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطز. من العلماء من قال أن في الحديث ما هو واجب وجوبا كفائيا يعني ليس بفرض عين وإنما هو يجب على الكل على الكل فإذا قام به بعضهم سقط عن الجميع ومنهم من يقول فيه ما هو فرض عين وفيه ما هو فرض كفاية فرد السلام فرض عين لقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وأما عيادة المريض ففرضوا كفاية واتباع الجنائز ففرضوا كفاية وإجابة الدعوة عين إذا دعاك دعوة معينة فلان ودعاك بشخصك فإنها يجب ماذا؟ إجابة دعوة تشميت العاطس فرضوا كفاية, كفاية إذن فمعنى الحق هنا قيل بمعنى اللزوم قيل بمعنى اللزوم وقيل الحق الذي لا ينبغي تركه ويكون فعله كما يقول الشوكان إما واجبا وإما مندوبا إما واجبا وإما مندوبا مندوبا مؤكدا شبه ماذا شبه الواجب فكأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يؤكد ماذا استحباب هذه الأمور استحباب هذه الأمور إذن فما حكم عياده المريض كما ذكرنا ان ملل من وجب ذهب الى وجوب عياده المريض وجوبا عينيا ومنهم من ذهب الى انها واجبه وجوبا كفائيا ومنهم من ذهب الى انها سنه مؤكده والاقرب انها واجبه وجوبا كفائيا فلو زار أحد الناس المريض ماذا سقط الاثم عن من عن الباقيين لكن لو علم الناس وجود المريض فلم يزره احد اذموا كلهم اذموا ماذا كلهم نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري ماذا فكوا ماذا فكوا العاني وأطعموا الجائع وماذا وعودوا المريض زوروا ماذا زوروا المريض نعم اذا فهي فرض ماذا في المريض فرض كفايه وهي الشاهد من الباب وسياتي اتباع الجنائز في نفس الأبواب وكذلك سيأتي ما في الحديث ما معنى عيادة المريض عاد المريض يعوده عيادة إذا زاره في مرض وسأل عن حاله وأصر العيادة مأخوذة من عواده لكنها قلبت من باب ماذا؟ من باب التخفيف من باب ماذا؟ التخفيف عوادت المريض فخففت بماذا؟ بعيادة المريض عيادة المريض أكثر أهل العلم على أن عيادة المريض فرض ماذا فرض كفاية فرض كفاية روية أحاديث كثيرة في عيادة المريض من أعظمها ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حديث عظيم يحتاج تأمل حقيقة في الحديث القدسي إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يبنى آدم مريضته فلم تعودني قال يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين سبحانه وتعالى قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعوده اما علمت انك لو عدته لوجدتني ماذا عنده هذا الحديث عظيم في فضل ماذا في فضل زياره ماذا المريض وعياده المريض فانظر يعني في هذا الحديث القدسي الله عز وجل يقول ماذا سبحانه وتعالى يبنى آدم مريض تو فلم, فلم تعدني فانظر إلى هذا الفضل العظيم في فضل زيارة المريض في إطلاق أحاديث عيادة المريض أنه ليس بعض المرض مخصوصا بالزيارة دون ماذا دون بعض دون بعض كما سيأتي فلا يمنع بعض المرض من الزيارة جيد فكما سيأتي هناك من العلماء من منع زيارة مريض الرمد بالعين ومن منع زيارة ماذا؟ من به وجع بضرسه لورود حديث ضعيف في ذلك عيادة المريض لا تتقيد بالوقت دون وقت وإنما يراعى في ذلك ماذا؟ مصلحة المريض فإن كان المريض يحب زيارته كل يوم استحبت أن تكون كل يوم إن كان يثقل عليه ذلك فإنه ينظر في مصرحة ماذا المريض هل زيارته في الليل أفضل أم في النهار بحسب حال من بحسب حال المريض بحسب حال المريض وما هو أهون عليه ذكر العلماء من آداب زيارة المريض أن لا يطيل الجلوس عنده حتى يذجر المريض أو يشق عليه أن يتخير الوقت المناسب أن لا يتحدث في أمر يكرهه أو يضجره يضجر المريض ألا يكثر السؤال في أمور ماذا والحديث في أمور الدنيا قال في الإقناع ويسأل عن حاله وينفس في أجله بما يطيب نفسه ولا يطيل الجلوس عنده ويغب بها وما معنى يغب بها يجعلها غبا يوما بعد ماذا بعد يوم جاء في السنة ما يقال للمريض حين عيادته وما يستحب للمريض ولعلنا نذكر بعض الشيء أشهرها ما روى البخاري في صحيحه في حديث من في حديث أبي هريرة أنه يقال له ماذا لا بأس طهور إن شاء الله هذا من أشهر ما جاء ومن أيسر ما جاء أن يقول الزائر أو من يعود المريض لا بأس طهور إن شاء الله ومن أشهره ما جاء في حديث عائشة عند مسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسح بيمينه ثم قال قيل مسح بيمينه على جبهته وقيل على محل المرض إن كان مما يدرك قال إذا اشتكى منا إنسان مسح بيمينه ثم قال أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء أن لا يغادر سقما في الرواية الأخرى كان إذا عاد مريضا يقول أذهب البأس رب الناس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وعن عائشة أن رسول الله كان يرقي بهذه الرقية أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء سبحانه وتعالى لا كاشف له إلا أنت فينوع في هذه, ينوع في هذه الأدعية ومما ينبغي يعني أن يرقى به المريض يرقي به نفسه أو يرقي الزائر به مريضه عن عائشة قالت كان رسول الله إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسح بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي وفي رواية بمعوذات وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده وعن عائشة قالت وعن عبد الرحمن بن أسود قال سألت عائشة عن الرقية يعني المريض فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل بهمة وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين وعن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رعى بوجهها صفعة قال يعني صفرة فقال بها نظرة فاسترقوا لها يعني بها نظرة يعني بها عين فاسترقوا لها وفي حديث جابر يقول لدغت رجل منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله ارقي قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع من أعظم النفع للاخ ماذا؟ وللمريض أن يرقيه بما جاء في الكتاب والسنة ولا يخفى عليكم حديث ماذا؟, ال الذي, ماذا ال الذي رقما سيد القوم لما لدغته ماذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أدراك أنها رقية رقاه بماذا بالفاتحة أعظم ما يرقى به الفاتحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أدراك أنها رقية وما أدراك أنها رقية ومن أعظم ما يرقى به المعوذات فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من العين والجان حتى نزلت المعوذات فما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم رقيت بها أبدا وكان يرقي بها الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم تذكرون الحديث الذي ذكرت لكم في فضل المعوذات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع حذيفة بن اليمان فكان النبي راكباً وحذيفة نازلاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم من باب العدل قال اركب يا حذيفة ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات فمشى النبي قليلاً وحذيفة راكب فأبى حذيفة ثم نزل من مركوبه وقال يا رسول الله اركب فركب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فالتفت النبي إلى حذيفة فقال له يا حذيفة قل قال ما اقول يا رسول الله قال قل قال فأقرأني قل أعوذ برب الفلق ثم انطلقنا ثم قال يا حذيفه قل, قل فقلت ما أقول يا رسول الله قال فأقرأني قل أعوذ برب الناس قال حتى انتهينا إلى الفجر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا الفجر فقرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الفلق ثم قرأ في الركعة الثانية قل أعوذ برب الناس قال فلما سلم صلى الله عليه وسلم التفت إليه فقال أرأيت يعني قال الراوي أرأيت شأنها يعني شأن ماذا شأن الفلق والناس فمن أعظم ما يرقى به أن يرقي الإنسان نفسه اولا بفاتحة الكتاب التي هي الشافية الكافية فالمريض يرقي نفسه بهذه السورة العظيمة وزائره إن علم أنه يحب الرقيه رقاه بالفاتحة وإلا يكثر برقية ماذا بالمعوذات فمنها من أعظم ماذا ما يرقى به ثم باقي الكتاب القرآن يرقى بالبقرة بآل عمران بآية الكرسي بآخر آيات من سورة البقرة فإنه كما قال الله عز وجل ونزلوا من القرآن ما هو؟ ما هو الشفاء نعم. الحديث الآخر حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع رواه أحمد ومسلم التلمذي وفي لفظ لمسلم وهو شاهد كان أولى إراده من عاد مريضا فيكون له التساق بماذا بالباب أكثر وإن كان قول النبي إن المسلم إذا عاد المراد بالعود هنا المقصود به من المريض فيقول هذا من باب ماذا المطلق والمقيد أين المطلق إن المسلم إذا عاد المسلم قيده ماذا إن من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع وفي لفظ عائد المريض في خرفة الجنة حتى يرجع وفي لفظ من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة قيل يا رسول الله ما خرفة الجنة قال جناها أو ثمرها ما يجنى منها فهو لا يزال وهو دليل على الاستمرار دليل على ماذا على الاستمرار قال النووي اتفق العلماء على فضل عيادة المريض اتفاق على فأنها فاضلة جاءت الفضائل بها وعن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هنا سؤال قبل إن المسلم إذا عاد المسلم طيب لو المسلم عاد غير المسلم مسلم عاد كافرا يرجو إسلامه أو نصرانيا يرجو هدايته للخير هل يدخل في الحديث يعني هل لفظة المسلم المفهوم هل هو مراد أم ليس بمراد باعتبار ماذا هل المراد الزيارة أم زيارة المسلم الزيارة. المراد الزيارة فالمفهوم هنا غير معتبر الصحيح أن المفهوم هنا غيره معتبر بل قد يكون زياره لغير المسلم فيها ثمره عظيمه ماذا من هدايته وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتينا زار من المشرك فاسلم ماذا الغلام المشرك الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم قد هداه الله به سياتي الحديث ان شاء الله لم يزل في مخرفه الجنه حتى يرجع ثم ذكر حديث عاد المسلم اخاه مشى ماذا في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإذا فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وابو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن أبي شيبة واختلث في هذا الحديث في وقفه ورفعه والوقف أصح من الرفع وقف إنه حديث موقوف على علي أصحه من الرف وقال الترمذي حديث علي حسن غريب وقال أبو داود اسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه يصح كان أبو داود يؤيد ماذا المرفوع يؤيد المرفوع لكن الأقرب ماذا هو الموقوف الأقرب هو الموقوف في الحديث هذا الحديث فيه ثبات ماذا وجود الجنة الآن فإن النبي قال لم يزل في مخرفة الجنة ردا على الملاحدين الذين ينكرون ماذا؟ وجود الجنه او بعض ماذا؟ من اشتبه عليه من المسلمين يقول انها غير موجود الان وانما توجد نعم الحديث فيه مساله لطيفه دليل على قاعده اصوليه مشهوره ما هي اذا عاد المسلم اخاه مشى او ان المسلم اذا عاد اخاه العلماء يقولون نعم أو الوسائل لها أحكام المقاصد المشي هل هو مقصود لا لكنه وسيلة إلى المقصد وهو العيادة فيقال الحديث دليل على قاعدة الوسائل لها أحكام ماذا المقاصد فالمشي ليس مقصودا وليس عباده جيد وإنما المقصود هو العيادة لكن المشي سيفضي لماذا طيب لو ركب سيارة فهل سيخرج من الحديث؟ لا المقصود هو العيادة. فالوسائل الله حكم المقاصد. لا ثم ذكر حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاثة رواه ابن ماجه بنو ماجه. وهذا الحديث أعفى الجماعة من العلماء. قال ابن حجر وهذا حديث ضعيف تفرد به مسلم بن علي أو مسلمة بن علي وهو متروك الحديث. وسئل عنه ابو حاتم فقال هو حديث باطل وقد جزم الغزالي في احياء علوم الدين لما تكلم عن ايات المريض بانه قال لا يعاد المريض الا بعد ثلاث واستشهد بهذا الحديث لكن هذا الحديث ضعيف جدا او قد يقال بانه موضوع ثم ذكر حديث زيد بن ارقم قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني رواه احمد وابو داود والحاكم صحاو والحاكم والبيهقي وهو عند البخاري في الادب المفرد وهو صحيح وهو عند البزار صحاو النووي صحاو الامام النوي وهذا الحديث في رد على من ماذا على من قال بأن من به رمد لا تستحب عيادته لا تستحب عيادته الشارع الحكيم رغب في زيارة وعيادة المريض في أحاديث كثيرة وجعل لها ثوابا عظيما كما سمعنا لم يزل في خرافه ماذا الجنة ولم يزل في مخرفه ماذا الجنة وفي روايه ويصح في لف خرافه وخرافه هكذا جيد فكلها دليل على فضل ماذا عياده المريض وقد جاءت احاديث كثيرة قال النووي قد اتفق اتفق العلماء على فضل عياده المريض وقد جاءت احاديث صحيحة في عياده النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى منها ما أورده النبي انه صلى الله عليه وسلم زار من زيد بن أرقم لما كان به وجع ماذا في عينه صلى الله عليه وسلم ومنها عيادته صلى الله عليه وسلم مما تقدم معنا عيادته لمن لجابر بن عبد الله تذكرون في ثاني حديث في, في كتابنا هذا لما زاره فقال مريضت مرضا فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وهما ماشيان فوجداني قد أغمي علي تذكرون الحديث ثم صب علي من الموت قدم معنا في أول باب الطهارة وعاد النبي من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بعد ماذا؟ بعد ماذا بعد حجة الوداع لما أصابته الحمى وقال يا رسول الله إنه ليس لي ماذا؟ ليس لي أهل إلا بنت وإني أورثه كلاله. وبعد ذلك جاءه ماذا؟ بنون كثير رضي الله عنه حتى قيل كان ابنه أربعة عشر. وزار النبي صلى الله عليه وسلم من أبو بكر وبلال لما أصابتهم. الحمه وتغنى أبو بكر بالبيت المشهور وزار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة بعد بدر وز وكلها صحيحة وزار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي المنافق وفي هذا باب ابو علي الباب البخاري باب زياره المنافق والمشرك وزار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ لما اصيب في اكحله في ماذا بعد غزوه بني قريظه رضي الله عنه وزار النبي اليهودي قد بوب عليه البخاري باب عيادة المشرك وباب عيادة الصبيان فالصبي يعاد كان غلاما ماذا صغيرا وزاره النبي صلى الله عليه وسلم احيانا بعض الناس يقول هذا الصغير ما زوره لا زار النبي ماذا الصغير فقد ينتفع المريض الصغير بزيارتك ترقي تدعو له بما ورد في السنة ولما زار النبي الغلام اليهودي وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل أشهد أن لا إله إلا الله فنظر الصبي إلى من نبي. إلى والده فقال له, النبي فقال له والده ماذا اطع أبا القاسم فقال لا إله إلا الله ثم مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي ماذا أخرجه بماذا من الضلال إلى الإسلام وفي رواية فتهلهل وجه النبي فرحم بأي شيء بإسلام هذا ماذا الغلام الصغير ففي ماذا عيادة الصبي وعيادة الغلام وعيادة المشرك وعياد المنافق وعيادة اليهودي منه صلى الله عليه وآله وسلم نعم. حديث علي, علي. نعم. حديث علي, علي. حق, ملك. حق, علي. حق ملك. حديث علي قلنا أنه اختلف في وقفه ورفعه لكن الأقرب أنه ماذا؟ أنه موقوف. أنه موقوف. وتذكرون الفضل بعض العلماء قال حتى في نكارة في المتن. من قوله فماذا فإن كان غدوة صلى عليه سبعون وإن كان صلى ماذا إن كان مساء صلى عليه سبعون لكن قوله موقوف على علي بن أبي طالب وفي فضل ماذا عيادة المريض وفيه دليل على ماذا لو صحة دليل على جواز العيادة بالليل فإنه قال ماذا وإن كان مساء في رد على من قال لا يزار المريض ماذا مساء نعم أحسن في شي شيخ لا بس نعم طيب باب الذي نعم باب من كان آخر قوله لا الا الله ولذا الحقيقة مما ينبه إليه أن الإنسان ينبغي أن يعتني بزيارة المريض ولو كانت زيارة يسيرة لو كانت زيارة ماذا يسيرة لا يلزم التطويل ولا يلزم ماذا مقابلة مثلا أناس أو أهل لا يبقى الإنسان يسلم ويدعو وينصرف كيف اذا اجتمع مع زيارة المريض الفضائي الأخرى في حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح يوما سأل أصحابه قال من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال من أصبح منكم اليوم ماذا من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا في اتباع الجناز قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال من تصدق منكم اليوم بصدقه قال ابو بكر انا قال فمجتمعنا في, في مرين إلا دخل الجنة وفي روايه ماذا من أي ابوابها شاء فقال النووي رحمه الله في استحباب وفعل هذه الاربعه في يوم في اليوم الواحد لما فيها من الفضل ماذا ماذا العظيم اسم الانسان مثلا الايام البي او الاثنين او الخميس يعود فيها المريض يتبع فيها الجنازه يتصدق بصدقه حتى يتحقق له هذا الأجر العظيم نعم باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر طبعا الحديث عفوا حديث قد يقول قال ما الدليل على القول من قال بعدم زيارة من به رمد أو وجع ضرس أو من به دمل قيل الحديث مروف عند البيهقي والطبراني لكنه ضعيف ثلاثة ليس لهم عيادة جيد ذكرها أو نعم ها يقاس عليها الآن وذكرها بعضه ما كان من الأمراض ماذا التي تعدي فهل يزار إن كان يعدي عداء ظاهرا فإنه ماذا الاولى اتقاءه جيد لكن إن كان هناك مثلا ما يمنع من انتقال المرض مثل مثلا بعض الألبسة أو شيء فلا يترك المسلم بل يزار نعم في عيادة المريض تلطيف على المريض نفسه قد لا يشعر الإنسان بأثرها لكن المريض ماذا يشعر بأثره خاصة إذا جاءت فيها الدعاء والثناء والذكر الطيب والرقيه يعني لا يلزم الرقيه أن تكون رقيه بماذا بأن يقرأ عليه لا اللهم رب الناس ذهب الباسش فينتشر في هذه ماذا رقيه هذه ماذا رقيه له يضع يده على رأسه ويقول هذا الدعاء طهور إن شاء الله هذه رقيه لا بأس فيها أثر ماذا في نفس المريض نعم المغمى عليه المغما عليه المريض هل يزار المغمى عليه سؤال نعم لحديث جابر قال زار عادني رسول الله وابو بكر وعمرهما يمشيان وأنا مغمى علي بعض الناس يقول ما يزار مغمى عليه في مثلا في العناية المركزة عافانا الله واياكم هل يزار يزار ستدعو له أنت اللهم رب الناس ذي بالباس شفي أنت الشافي فلعله أن يناله ماذا الخير من زيارتك نعم حسن الله إليك اللي هو لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث لا ضعيف لا لا حتى في معنى يعاد المريض بحسب ماذا مصلحة المريض إن كان المريض يحب أن يعاد كل يوم كل يوم يمكن الآن في زماننا مثلا المرضى اللي في المستشفيات يعاد بحسب التنظيم الموجود حتى لا يؤذي ماذا حتى لا يؤذي أحد باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقير المحتضر وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده عن معاذ رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أحمد وأبو داود وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه الجماعة إلا البخاري وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلاً قال يا رسول الله ملك بائر قال هي سبع فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً رواه أبو داود وعن شداد بن أوسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيراً فإنه يؤمن على ما قال أهل أهل الميت رواه أحمد وابن ماجه وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يا سين على موتاكم رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد ولفظه يا سين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له فاقرأوها على موتاكم الباب الثاني باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله ترجم المؤلف بها بلفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وتلقين الميت استحباب ماذا تلقين المحتضر وتوجيهه للقبلة مشروعية توجيه القبلة وتغميض عيني الميت والقراءة عنده بياسين لاحظوا قال والقراء عنده ولم يعين بياسين لأن هناك من يرى أن يقرأ غير ماذا غير ياسين وسياتي. وعن معاذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أحمد وابو داود والحديث رواه كذلك البزار والطبراني والحاكم صححه وسكت عنه الذهبي وعله ابن القطان لكن صحه جماعة من العلماء صحه والنوي والألباني وله شاهد من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وهو حديث وهو حديث صحيح وهو دليل على فضل كلمة التوحيد وعظم شأنها وجليل قدرها وهو هذا الحديث من الأصول العظيمة في تعظيم ماذا؟ في تعظيم الشهادة وقول النبي من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة على ظاهره على ظاهره فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كان ماذا؟ آخر قوله من الدنيا هذه الكلمة العظيمة ماذا؟ فإنه يدخل الجنة قال أهل العلم قد يستحق عقوبة لكن ما آله ماذا دخول دخول ماذا دخول الجنة لو كان ماذا عليه شيء فيحاسب به طبعا قوله في حديث من كان آخر قوله لا إله إلا الله والحديث الذي سيأتي لقن موتاكم لا إله إلا الله المراد كما قال حافظ بن حجر فتح بلا إله إلا الله في هذا الحديث وغيره كلمة الشهادة فلا يرد اشكال فقط انها المراد بها شهاده لا اله الا الله بل المراد بها ماذا شهادة لا إله إلا الله وماذا وذكر الرساله وان محمدا رسول الله فقول لا اله الا الله جرى مجرى ماذا اللقب على على الشهادتين جرى مجرى اللقب على الشهادتين فكان المقصود به نطقه بلا اله الا الله محمد محمد رسول الله نعم وهذا دليل على فضل كلمه التوحيد قد جاءت احاديث عظيمه في فضل كلمة ماذا التوحيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة وجاء في الحديث وقد تذكرون أن من أول الأبواب التي بدأ بها الإمام حمدوها في كتاب كتاب التوحيد ماذا باب فضل لا إله فضل لا إله إلا تذكرون الحديث ماذا حديث صاحب البطاقة, البطاقة الذي جاء به وقد ماذا طاشت جميع السجلات ماذا ولم يوجد له حسنة واحدة فوجدوا له بطاقة سجلا مكتوبا فيه ماذا فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله فجيء بها فوضعت في كفة وماذا وجميع سجلاته في كفة فطاشت الله أكبر بها ماذا لا إله إلا الله لكن قال العلماء لعل هذا كان قالها ماذا مخلصا ماذا من قلبه ولا يخفاكم أن فضاء لا إله إلا الله ماذا ينبغي إراد ماذا عليها احاديث ماذا؟ الوعد والوعيد في هذا الباب ماذا؟ عاملا بماذا؟ بشرائطها مجتنبا ماذا؟ موانعها مجتنبا موانعها نعم قال وعن أبي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه الجماعة إلا البخاري وهذا الحديث عند مسلم لقنوا موتاكم وعند أصحاب السنن وإحمد لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله والحديث خرجه مسلم عن أبي هريرة ليس عن أبي, عن أبي سعيد وفي الباب عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اقنوا موتاكم لا إله إلا الله بل قال بعض العلماء عن اثني عشرة صحابية كلها عنهم في الأمر بتلقين الميت المحتضر لا إله إلا الله والحديث دليل أولا لقنوا ماذا أمر وظاهر الأمر الوجوب فيجب على من حضره أن يلقنه لا إله إلا الله لقنوا موتاكم من المراد بموتاكم هل هو الميت حقيقة أو من المحتضر الذي سيؤول إلى الموت وهو الذي بدت عليه أمرات الموت هو الذي بدت عليه أمرات الموت فموتاكم من حضره الموت لا من مات وهو هنا في سياق الموت وسماه باعتبار ما سيؤول إليه ما سيؤول إليه ومثله اقرأوا على موتاكم ياسين يعني حال من حال الاحتضار وليس المراد بها من من مات وليس المراد بها من مات فالحديث دليل على استحباب تلقين المحتضر لا إله إلا الله والمراد بلقن أي ذكر الميت ذكر الميت بلا إله إلا الله بأن يتلفظ بها قال الحافظ فتح والأمر في هذه الأحاديث على الاستحباب كما ذكره النووي وإن كان ظاهره الوجوب لأنه الأصل في الأوامر قال القرطبي وذهب إليه جمع بل نقل بعض المالكيه الاتفاق عليه ويجب على من قال يعني بهذا القول أن يظهر ماذا؟ الصارف ولا صارف لهذا الحديث فالاصل أنها فرض فالاصل أنها فرض أن تقال للميت قل لا إله إلا وسيأتي كيف يكون التلقين قيل أن يؤمر المحتضر بلطف بقول لا إله إلا الله فيقال له يا فلان قل لا إله إلا الله بلطف إذا كان ماذا يتحمل كان قويا مدركا إن كان غير قوي ماذا تعرض أمامه عرضا فيقول أحدهم لا إله إلا الله ويقول آخر لا إله إلا الله لعله ماذا لعله يلقنها لعله يلقنها فإن لم يكن كما قلنا قويا فإنه ماذا يستسمع عنده قال النووي وأجمع العلماء على هذا التلقين وكره الإكثار عليه لا يكثر عليه حتى لا يمله والموالات لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربته فيكره ذلك بقلبه يتكلم بما لا يليق والحديث دليل على استحباب حضور الميت يحضر الناس عند الميت لأنه سينتفع من حضورهم لتذكيره وماذا ولو توفي ماذا تغمض عيناه ويشد عليه ويقام بحقوقه كما سياتي لقنوا موتاكم لا اله الا الله هذا الحديث قلنا ان ظاهره ماذا الاستحباب لكن اليس اقرب انه ماذا الوجوب هل يمكن أن يقال بان التلقين يكون بعد الموت فيلقن الميت قال بهذا بعض الشافعيه لكن ظاهر الحديث أن المراد به من؟ المحتضر الظاهر الحديث والذي عليه أكثر العلماء أن المراد به المحتضر ما الحكمة من التلقي قيل لتكون هذه الكلمة العظيمة آخر كلامه من الدنيا كما سبق في الحديث الذي قبله ماذا من قال لا إله إلا الله كان آخر كلامه قول لا إله إلا الله ماذا؟ دخل الجنة كما في حديث معاذ من القصص اللطيفة في هذا الباب ما ذكره بعض الأئمة باسناده يقول أبو جعفر التستري رحمه الله يقول حضرنا ابا زرعه المحدث الشهير رحمه الله وهو في السياق يعني في سياق ماذا؟ الموت وعنده صاحبه أبو حاتم ومحمد بن مسلم والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء فذكروا حديث التلقين وقوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فاستحيوا استحوا من أبي زرعة وهابوه أن يلقنوا هو إمام عظيم جليل فاستحوا أن يقولوا يا أبي زرعة قل لا إله إلا الله استحوا منه فقالوا تعالوا نذكر الحديث فقال محمد بن مسلم أنبأنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوز سكت وقال المنذر أنبانا بندار أنبانا أبو عاصم عن عبد الحميد عن صالح ولم يجاوز سكت والباقي والباقون سكت فقال أبو زرعة وهو في سياق الموت أنبانا بندار أنبانا أبو عاصم أنبانا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فتوفي رحمه انظر هو الذي لقنهم هو الذي لقنهم لا إله إلا الله فمن عاش على لا إله إلا الله مات عليها ومن, ومن ادمن قولها صدقا وحقا ولزمها دائما فإنها ماذا تلزمه حين الموت ولذا أمر النبي في حادثة كثيرة بذكر لا إله فقال من قال لا اله إلا الله في صبحه مئة مرة من قالها عشر مرات ولذا من أعظم ما يقال هذا الدعاء ولذا كان من أعظم ما يقال في يوم عرفة خير ما قلت أنا والنبيين ماذا من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك يحرص المسلم على هذا الذكر ويجعله على لسانه لعله أن يكون خفيفا عليه يوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله يا رب قال رحمه الله وعن أبي عبيد وعن عبيد بن عميل عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ملك الكبائر فقال هي سبع وفي رواية هي تسع فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات رواه أبو داود ما هي التسع مشهورة الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر والفرار يوم الزحف الحديث المشهور وإنما ساق المؤلف هذا الحديث والحديث صحيح خرجه النسائي وأخرجه الحاكم في مستدركه وهو حديث حسن أقل ما يقال فيه حديث حسن صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني رحمه الله ورحمه الله جميع علماء الإسلام قال واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء ومواتن ساق المؤلف هذا الحديث ليستدل به على ما ترجم له وهو وتوجيه المحتضر ماذا للقبلة توجيه المحتضر للقبلة ما وجه الاستدلال؟ قبلتكم أحياء وأمواتا. فالحديث دليل على استحباب توجيه الميت إلى القبلة، ويكون ذلك بأن يكون على جنبه الأيمن إن كان المكان واسعا، وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. إما أن يكون يوضع على ماذا جنبه الأيمن جنبه الأيمن على ماذا؟ على جهة القبلة. إن لم يكن المكان واسعا، فيكون مستلقيا على ظهره ورجلاه ماذا؟ إلى القبلة رجلاه وجهه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا ليصير ماذا ليصير وجهه إلى القبلة ولم ينكر التوجيه الى القبلة ماذا أكثر العلماء وإنما أنكره بعض أهل المدينة واستدلوا بماذا بأن النبي لم يحتضر لم يذكر في الحديث أنه أمر بتوجيه للقبلة أو أن عائشة وجهت لكن ما الجواب؟ الجواب أن النبي قد يكون أصلا ماذا؟ وتوجه إلى القبلة صلى الله عليه وسلم ذلك من كرامات الله له صلى الله عليه وسلم نعم فدليلهم ليس ليس بالقوي وقد يستدل بحديث مشهور قصة مشهورة بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بالمعروض وهو ماذا البراء بالمعروض من هو؟ احد النقبا الذين بايعوا النبي في بيعه العقبه الاولى وبايعوه في بيعه العقبه الثانيه وقيل انه اول من صلى في المدينه وقيل انه صلى الى بيت المقدس وصلى الى الكعبه قيل ذلك قيل انه صلى الى الكعبه قبل صرف الناس من بيت المقدس الى الكعبه قال فقالوا يا رسول الله توفي وامر بثلثه لك يا رسول الله وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده ثم ذهب فصلى عليه فقال اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت والحديث يعني حسنه كثير من العلماء نعم وهو دليل على ماذا على استحباب التوجيه للقبلة فإن النبي قال ماذا أصبت ماذا أصاب أصاب الفطرة أصاب الفطرة قد ذهب جماعة من العلماء إلى استحباب ذلك كعطاء والحسن ويؤيده ما رواه ربعي بن خراش أن أختهم رأت حذيفة قالت قال حذيفة لما حضره الموت وجهوني إلى القبلة وجهوني إلى القبلة يقول الحاكم لا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة حديثا صحيحا غيره نعم لكن نقول مجمل الاحاديث تدل على استحباب ماذا؟ استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة. جملة الاحاديث تدل على استحباب توجيه المحتضر الى القبلة لا. هذا الحديث شيء صحيح. حديث, حديث عبيد صحيح؟ قد يقال صحيح الحديث صحيح حسن لكن ليس صريحا. قبلتكم احياء واموات ليس صريح قد يقال امواتا يعني في القبر في حين وضعه ماذا؟ في قبره وهو وهو ماذا؟ أصرح لأن الحياة يقابلها, يقابلها الموت واضح فهل يقال أن المراد يعني المحتضرين؟ هذا قال به بعض الفقهاء لكن الصحيح أن المراد وأموات حقيقة الموت حقيقة الموتنا ثم ذكر حديث شداد ابن عوث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فاغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت رواه أحمد وابن ماجه والبزار والطبراني والحاكم قال البصيري اسناده حسن وحسنه الألباني رحمه الله وعله بعض العلماء عله بعض العلماء واستفادوا من الحديث ماذا استحباب ماذا إغماضوا البصر لمن للميت إغماضوا البصر للميت وبيّن النبي فإن البصر يتبع الروح ثم ماذا وقولوا خيرا استحباب أن ينطق ماذا ويقال بالخير عند من عند المحتضر فإنه يؤمن اي تؤمن الملائكة على ما قال أهل الميت ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب تغميض عيني الميت وذكروا أنه يغمضه من ذاته ماذا أن يغمضه ماذا ذو محرم إن كانت, كانت مراتنا أو كان الرجل تغمضه ماذا ذاته محرم ويكره فقال الفقهاء يكره ان يغمضه جنوب وحائض ولا دليل على هذه الكراهه جيد قال النوء اجمع المسلمون على ذلك والحكمه من تغميضه الا يقبح منظره ولا ماذا لا يقبح يقبح منظره ويترك ماذا وين ترك اغماض قد ماذا قد يسوء ماذا تسوء عينه فاستحب ماذا استحب تغميضه والدليل على التغميض هناك دليل اصح وهو حديث البخاري لما أغمض النبي عين أبي سلم ففي الصحيح يعني قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلم وقد شق بصره يعني مات فإن الميت إذا مات يرتفع بصره ومعنى شق ماذا ارتفع يرتفع ويكون تابعا ماذا لخروج الروح أينما خرجت الروح تبعها البصر وقد شق بصره فأغمضه صلى الله عليه وسلم وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر ففيه ماذا؟ استحباب ماذا؟ تغميض البصر المحتضرة والميت نعم واستحباب ماذا؟ الدعاء بالخير وقول الخير عند ماذا؟ الميت فمثلا لو احتضر إنسان فمات فأول ما يقال الدعاء له بالمغفرة لماذا؟ لأن الملائكة تؤمن على الدعاء ولذلك نهى النبي أن يقال غير الخير كان ينعى يندب أو يناحى عليه أو ينعى لا وإنما يدعى بخير فلا تقولوا إلا خير فلا تقولوا إلا خير طبعا موتاكم موت المسلمين لأنه قال موتاكم يعني المسلمين نعم الحديث الذي يليه في رواية أنه فإذا خرجت الروح تبعها البصر وينظر إليها ينظر اليها وهو معنى شقه بصره نعم اين تذهب ينظر إليها أين تذهب عن معقل ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على ياسين على موتاكم رواه ابن داود وابن ماجه واحمد والنسائي والطيالسي والحاكم وابن حبان وصححه ابن حبان ولما رواه أبو في كتابه لم يضعف وقد اختلف العلماء في هذا الحديث خلافا طويلا اختلف المحدثون أهل الحديث خلافا طويلا في هذا الحديث وأهل الصنع خاصة في بيان ضعف الحديث من عدمه وأعلوه بعلل أنه مضطرب في السند وأن فيه جهالة في بعض رواته قال الدار قطني هذا حديث ضعيف الاسناد اذا ضعفه من الآن؟ الدار قطني مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث قد ضعف الحديث ابن القطان ضعفه ابن المقطان وضعفه ابن الملقن ضعفه ابن الملقن وحسنه من الذهبي رحمه الله والحاكم حسنه الذهبي والحاكم ولذا فالخلاف في الحديث مبني على أثره على ماذا على الخلاف في القول بماذا باستحباب تلقين الميت ماذا تلقينه ياسين وقد ضعفه كذلك ابن حجر رحمه الله والألباني كذلك ضعف الحديث نعم قلنا للجهاله في بعض رواته وللاضطراب للاضطراب في الحديث وقد أطال العلماء الكلام في هذا الحديث كلاما طويل لكن كما ذكرت منهم من حسنه وممن حسنه لما بن القيم رحمه الله فقد حسن الحديث يعني فعلى القول بتضعيفه فانه لا يشرع ماذا لا يشرع قراءة ماذا ياسين وعلى القول بتحسينه فانه تشرع قراءته لكن اقرأوا على موتاكم من المراد بالموتة هنا مثلها مثل لقنوا موتاكم, لقنوا موتاكم فهي لمن تقرا على المحتضر تقرأ على المحتضر ففي الحديث استحباب قراءه ماذا سوره ياسين على المستح على المحتذر عندما يقول بصحة الحديث عندما يقول بصحة الحديث الزيادة ضعيفة جدا وفي لفظ ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والآخرة إلى غفر الله وقرأه على موتاكم هذا لفظ أحمد لكنه ضعيف جدا هذا لفظ ضعيف جدا وهذا الحديث يستدل كما ذكرت لكم يستدل به جمهور الفقهاء على أنه يستحب عند المحتضر قراءة السورة ياسين وبعضهم فسرها بأنها تقرأ بعد الموت بعد الموت فاذا مات تقرا عليه والارجح انها تقرا حال احتضاره وقد رجح ابن القيم انها تقرا على المحتضر حال احتضاره لكن بعد موته لا تقرا اصاب انها لا تقرا نعم وإن كنت الحقيقه اميل الى ان الحديث ضعيف اميل إلى أن الحديث ضعيف علل التضعيف قوية علل التضعيف قويه لكن ما الحكمه من قراءه هذه السوره لماذا خصت ياسين لو صح الحديث؟ قيل الحكمة ما تضمنته من التوحيد والمعاد وذكر البشارة بالجنة في آياتها لأهل الإيمان وما ذكر فيها من أصل خلق الإنسان وعوده الله تبارك وتعالى نعم الباب الذي لدينا له وجه القراء في العزاء له وجه القراء في هل تقرأ في العزاء؟ هذا الذي فهمه بعضهم أنها يعني لقنوا ماذا لقنوا موتاكم لا تصرف إلا على وجهه إما أن تصرف على وجه المحتضر هذا قول قوي أو بعد احتضاره إلى انتظار ماذا غسله طيب هل ممكن يقال موتاكم المقبور قال به بعض الفقهاء لكنه ضعيف لكن الاحتمال الاخير. هل تقرأ بها في مثلا في مجلس العزة واستقبال العزة صحيح أنه لا يقرأ إنه لو تتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه كما يقول قيم لم يروى عن أحد منهم ألبت أنه قرئ ماذا بعد الموت ماذا شيء من القرآن لم يروى ألبت لا عن النبي سلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليه باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه لا هو الإمام يرى قراءة غير القرآن غير ياسين قراءات غير ياسين نعم. قد يقال أن قراءة الميت على المحتضر فيها تذكير له فقد يتذكر بها ماذا الشهادة فلا بأس يعني ظاهر أنه لا بأس لأنها من الذكر المحمود لكن لزوم صورة ياسين لا يدل عليه إلا هذا الدليل الذي اختلف فيه ماذا في تصحيحه وتضعيفه من يذهب إلى ضعفه وهو الأكثر من علماء يقول لا, لا يستحب ذلك ومن يحسنه كما يذهب إليه قلة من العلماء يذهب إلى استحباب تلقينه والقول بتلقينه هو قول جمهور الفقهاء لا. لا شك في التغمير نعم كذلك لا. عن الحسين بن وحوح أن طلحة بن, الب بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تجلس بين ظهري أهله رواه أبو داول أن... أن تجلس. تجلس كذا مضبوطة كذا مش. في الهامش تحبس, تحبس. الأقرب أنها تحبس, تحبس. أن تحبس ان لا ان تحبس نعم ان تحبس بين اهله وعن رواه او ان تحبس بين ظهري اهله رواه ابو داود وعن ابي هريره رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه رواه احمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن نعم باب المبادرة لتجهيز الميت وقضاء دين عقد المؤلف هذا الباب لبيان استحباب تعجيل تجهيز الميت المبادرة ذلك وماذا واستحباب قضاء دينه على <تصفيق> وذكر حديث الحسين أن طلحة بن البراء مريض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت الحديث, الحديث رواه أبو داود وسكت عنه أبو داود رحمه قلنا أن ما سكت عنه أبو داود في السن الغالب عنده أنه حسن والطبراني رواه كذلك وابن أبي الدنيا والحديث ضعيف الحديث ضعيف ضعفه المنذري وضعفه البغوي وضعفه الباني قال البغوي لا أعلم روى هذا الحديث أو لا أعلم رواه غير هذا الحديث سعيد بن عثمان البلوي وهو غريب والحديث دليل على مشروعية التعجيل بالميت والإسراع في تجهيزه وحديث الباب وإن كان ضعيفا إلا أنه تشهد له أحاديث ماذا الإسراع بالجنازة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في باب الإسراع في الجنازة أنه أن الجنازة ماذا تقول قدموني. قدموني قدموني وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة سيأتي هذا إن شاء الله فتعجيل تجهيزه هذا ماذا تدل عليه الحديث الاخرى أنا الحديث الذي يلي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد بن ماجه والترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن وخرجه كذلك الشافعي وخرجه الدارمي والبغوي وقال البغوي حديث صحيح وصح الشيخ الباني. قد يقول قائل ما الفائدة حيانا من التخريج خرجه فلان وفلان وفلان ما الفائدة لو اكتفين بما ذكره الإمام في الكتاب الفائدة ماذا قد نجد في هذه الكتب الفاظا أخرى تفيد في ماذا في المسائل الفقهيه ولها اثر في المسائل الفقهيه نعم قد نجد مثلا أكثر كتب على لفظة إلا كتاب واحد فنعلم أن ما توارد عليه رواية لأمه هو ماذا الأقرب والأسواب نعم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه طيب الكافر. ها ما تعلق بدينه لأنه ليس بعد الكفر ماذا ليس بعد الكفر معصية جيد لكن في أثرها في الرد في أثرها هذا الحديث ذكر في باب الردوس سأذكر مثاله الآن حديث الباب دين على ما ذهب إليه العلماء من استحباب المسارع في قضاء دين الميت وتخليص ذمته منه فإن كان المال حاضرا فيجب قضاء دينه وإن كان الغريم حاضرا وجب واضح وتخليص ذمته منه إن كان المال حاضرا والغريم حاضرا فإن تعذر وفاء دينه في الحال استحب ماذا لوارثه او غيره ان يتكفل به فيتكفل به لماذا الوارث او يتكفل به احد كما فعل ابو قتاده لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه فلم يصلي عليها لماذا قال ان عليه ماذا ديناران في روايه في روايه الدرحمين حتى في روايه فقال ابو قتاده صل عليها يا رسول الله وهي علي فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. من مات وهو عازم على سداد دينه وليس له مال فقد ورد في الحديث ما يدل على ان الله يقضي عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد قضاءها أدى الله عنه ومن يريد اخذها يريد اتلافها اتلفه الله ففي العموم ان من اراد قضاء الدين وعزم على قضاء الدين ثم اتاه الموت فالاصل ماذا ان الله ماذا يقضي عنه لكن ما الحكم الاثر الدنيوي يجب على ورثته ويستحب للمسلمين ماذا أن ماذا؟ يتكفلوا بدينه. بدينه قال في الإقناع ويجب أن يسارع في قضاء دينه وما فيه ابراء ذمته من إخراج كفارة لو عليه كفارة وحج ونذر وغير ذلك ويسن تفريق وصيته كل ذلك قبل الصلاة عليه فإن تعذر إيفاء دينه في الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه ولذا يا إخوتي فيحرص الإنسان ما استطاع ألا يكون عليه دين لا يتعلق هذا الدين ماذا؟ به فإن النبس قال نفس المؤمن معلقة بماذا بدينه معلقة بدين نفس المؤمن فينبغي الإنسان أن يحرص قدر ما يستطيع أن يتخلص من الدين ولذلك استعاذ النبي ماذا اللهم إن نعوذ بك من المأثم والمغرأ واستعاذ من الدين صلى الله عليه وسلم وطالب الدين ولذا كذلك من عليه دين ينبغي ماذا أن يكتبه في وصيته أو يبين ماذا محل كفالته مثلا كان له حساب أو شيء من ذلك نعم الباب الذي يليشيه نفس المؤمن معلقة بدينه يعني هذا من باب ماذا الزجر من باب الزجر والمراد قيل من المراد الضاء المعاني في هذا الحديث أنه ماذا معلق حسابه معلق حسابه وقيل معلق في قبره بهذا الدين حتى يقضى الدين نعم نعم قال رحمه الله باب تسجيء الميت والرخصة في تقبيله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجيا ببرد حبرة متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببرده فكشف عن وجهه وكب عليه فقبله رواه أحمد والبخاري والنسائي وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري والنسائي وابن ماجه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححا نعم الباب الرابع باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين استحباب تسجية الميت والمراد به تغطيته بثوب وستره وأنه يجوز ماذا تقبيله ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي السجية ببرد حبيرة والمراد بالبرد هنا ماذا مررنا بها في باب اللباس البرد هنا الكساء الذي له ماذا أعلام الذي له أعلام أي خطوط أي خطوط والمحبرة هي ماذا قيل كانت سوداء قيل كانت سوداء نعم سجية غطي صلى الله عليه وسلم ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتج به في ماذا في أبواب ماذا الجنائز في تسجيته صلى الله عليه وسلم وفي تقبيله صلى الله عليه وسلم وفي غس تكفينه صلى الله عليه وسلم وفي غسله وفي تكفينه وفي في دفنه إلا أن يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم مثال خصوصية ها أنه يدفن حيث مات الصلاة فإن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا كما صح بذلك خبر كذلك عدم ماذا تجريده من لباسه كما سيأتي كذلك سيأتي الدرس القادم إن شاء الله الصلاة عليه فإنه صلى عليه الناس ماذا فرادا لم يصلوا عليه كما ذكر أهل السير لم يصلي عليه إمام فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم نعم وحديث عائشة هذا متفق عليه فإنه سلم غطي بهذه البرد الحبرة صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث عائشة أن أبا بكر دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرده بالكساء الذي كان عليه فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله في رواية فقبله بين عينيه والحديث رواه أحمد في البخاري وفي لفظ أحمد فقال أبو بكر بأبي وأمي يا نبي يا الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها ما معنى لا يجمع الله عليك موتتين هذا مشهور رددوا الخطبة كثير ها أو الله يقول انك ميت وانهم ميتون فكيف لا يجمع الله لك عليك موتتين هذا قول ان هذه موته وأنه صلى وسلم حي ماذا حي في قبره ليس كماذا كالناس كذلك وجه اخر قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صلواته الله وسلامه عليه أنه في أكثر موطن انه ماذا قيل إنه مات كما في غزوة أحد فقال لأبو بكر أن لا يجمع الله لك ماذا الموتتين جيد هذا معناه نعم طيب ثم ذكر حديث عائشة أن ابا بكر قبل النبي بعد موته والحديث البخاري هذا ماذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في جواز تقبيل الميت ثم ذكر حديث عائشه قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رايت الدموع تسيل على وجهه رواه احمد بن ماجد الترمذي والصحه والحديث الصحيح الاحاديث دليل على مشروعية تقبيل الميت وقد بوب له النسائي باب تقبيل الميت ويكون التقبيل ماذا حال ماذا حال موته وقد يكون بعد تغسيله فيجوز أن يقبل بنوه مثلا أو اصحاق أصدقاؤه أو أقاربه من محارمه يجوز ماذا أن يقبلوه نعم من الأدلة على التسجية ما في الصحيحين في حديث جابر رضي الله عنه قال جيء بأبي يوم أحد وقد مثل به تذكر القصة فوضع بين يدي رسول, رسول الله وقد سجي يعني أغطي بثوب فجعلت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع فلما رفع سمع صوت باكية تبكي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه فقالوا هذه هند بنت عمرو او اخت عمرو قال فلا تبكي او فلم تبكي ما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفع ما وجه الاستشهاد اتي به مسجع وقر النبي ماذا التسجية اقرى تسجيه الميت اذا الدليل التسجيه ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وما اقره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا من فعلهم بأصحابه نعم من فوائد الأحاديث ما يذكره علماء جواز التفديه بالآباء والأمهات فإن أبا بكر قال ماذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله نعم في الأحاديث هذه قوة جأش أبي بكر وماذا كثرة علمه رضي الله عنه ما كان عليه من الصبر مع أنه كان ماذا ابو بكر كان ماذا رقيقا تذكرون قالت عائشة في صحيح مسلم وابو بكر رجل رقيق كذا رقيق في رواية وفي رواية أسيف كثير البكاء لا يسمع صوته من البكاء مع ذلك لما مات النبي من الذي وقف؟ أبو بكر رضي الله عنه كان قيل في الرواية البخاري فاتى أبو بكر يمشي من السنح بأطراف المدينة وقد بلغه أن النبي ماذا؟ مات وعمر في الناس يقول ما مات رسول الله عمر يقول ما مات رسول الله وكان كثير من الصحابة يرى أنه ماذا؟ إنما ذهب ليلقى ربه كموعد ماذا؟ كموعد موسى فثبت الله أبو بكر فصعد المنبر ثم قال من كان يعبد محمدا فإن ماذا؟ محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت في رواية في النسائي أنه قال يا عمر اجلس الآن موقف ماذا؟ يحتاج إلى وقف وتعليم للناس فقرأ قول الله عز وجل في سورة آل عمران ماذا وما محمد. محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم من ينقلب على عقمه فليضر الله شيء وسيجزي الله الشاكي هذا كان في أين في أحد قال عمر فكأني أول مرة أسمعها من عمر ماذا الذي الذيت القرآن على الدوام وإذا قد يغفل الإنسان حينا بعض معاني ونصوص القرآن الباب الأخير أبواب غسل الميت أول باب, أول باب, باب من يليه ورفقه به وستره عليه طبعا ينبه إلى أن الميت ونتنبيه إلى أنه لا يجوز تقبيل الميت لغير المحارم فقد بعض الناس أحيانا بعد الموت يرى أنه ماذا مات فيدخل عليه غير محارم فيقبلونه قد سئلت عن هذا أكثر مرة هذا لا يجوز لأن حرمته حي كحرمته ماذا ميتا فيمنع غير ماذا غيره محرميه نعم هل بعد تكفينه يجوز تقبيله نعم يجوز وإنما يمنع بعد ماذا بعد وضعه في قبره نعم البعض الناس يقول نجعل الأولاد أو بنيه أو أهله يقبيله بعد ماذا بعد تغسيله وتهيئته فلا بأس نعم النظر نظر المرأة ال لا ما يجوز هي أجنبية عن سؤال جيد هل يجوز لل الرجل أن ينظر للمرأة الأجنبية لو كانت ميتة لا يجوز له أن ينظر إليها لأن أجنبية من حال المحيات وحال الموت نعم. باب من يليه ورفقه به وستره عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه وقال اليليه أقرب أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة رواه أحمد وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا رواه أحمد وابو داود وابن ماجه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له والحدوا وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم رواه عبد الله بن أحمد في المسند نعم أبواب غسل الميت لما ذكر الإمام رحمه الله عيادة المريض وما ذكر من الأبواب في ماذا باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وما ذكره رحمه الله في المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه وتسكية الميت وجواز تقبيله ناسب أن يأتي بعد ذلك ماذا بما يكون من غسل الميت لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية غسل الميت والأكثر من عامة أهل العلم أن غسل الميت فرض كفاية فرض كفاية قال النووي وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين ومعنى فرض كفاية هنا انه إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين وإن تركوه كلهم فهم آثمون كما يقول من النووي رحمه الله يأثمون كلهم قال ابن حجر فقد نقل النوي لجماع انظر ماذا يقول الحجر وهو ذهول شديد فإن الخلاف مشهور حتى عند المالكيه حتى إن القرطبي رجح أنه سنه الصحيح أنه فرد كفاية فيجب ماذا يجب غسل المسلم ولو قام لو واحد كفا نعم ثم قال بقى الباب الأول باب من يليه يعني من يغسله ورفقه في تغسيره به وستره ستره ماذا ستره عليه عقد المؤلف هذا الباب لاستحباب ماذا أن يلي الميت في تغسيله من اوصى به أو من هو قريب له وأنه يرفق به حين تغسيله وأنه يستحب ستر وماذا ستره عليه والمراد بالستر هنا أن يكتم ماذا ما يراه منه ثم ذكر حديث عائشة قالت قال رسول الله من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة الحديث هذا الحديث رواه أحمد وهو ضعيف قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه جابر الجعفي وهو فيه كلام كثير وهو ضعيف يعني جابر بل متروك عند بعضهم نعم الحديث ضعيف لكن استدل به الإمام على أي شيء على وجوب الأمانة على من غسل ماذا من غسل ميتا وأنه يجب أن يكتب ما ما يراه من سره نعم أما الفضل خرج من ذيوبه فالحديث في ماذا ضعيف نعم وقال ليليه أقربكم إن كان يعلم كذلك الحديث ضعيف ثم ذكر حديث عائشة أن رسوله قال إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا رواه أحمد وابو داود وابن ماجه والحديث رواه كذلك ابن حبان وصححه والحديث رجاله ثقات وحسنه البزار وفي اسناده سعد بن سعيد الانصاري من رجال الإمام مسلم إلا أنه سيء الحفظ ولذا ضعف الحديث أحمد والنسائي لكن النووي والثقاء هذا الراوي والحديث حسن الحديث حسن موقوف وذكر موقوفا موقوفا مرفوع لا, لا الحديث يحسن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن علماء من قال انه إنما يصح مرفوعا ومنقوفا ولا يصح مرفوعا لكن الاقرب انه حسن مرفوع حسن مرفوع في روايه لكنها ضعيفه كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا في روايه في الاثم فإثمه في كونه حيا ككونه ميتا ثم ذكر الحديث المشهور حديث ابن عمر أن يسلم قال من ستر مسلم ستره الله يوم القيامة متفق عليه في الباب مسائل أولها الأصل في غسل الميت أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء هذا أصل فإن كان الميت رجلا فأولى الناس بغسله من الوصي من أوصى به لأنه يجب أن تنفذ وصيه وصيته فأولهم الأب ثم الجد ثم الابن،, ثم الابن ثم الابن ثم الاخ على ما في باب الوصايا في باب الوصايا وكذا المراه الاولى بها من امها ثم ها ام امها جد ثم بنتها وهكذا جيد القربه في القربه <تصفيق> ثانيا يستحب ان يكون المغسل ثقه امينا عارفا باحكام تغسيل الميت ولو كان جنبا أو حائضا جيد فهذا جائز من غير كراهه على الصحيح ثالثا يجب على المغسل ستر ماذا ستر الميت ويجب عليه الستر على الميت فيما راه عليه مما قبح مثلا في منظره أو حاله ويجب أو يستحب ماذا ان يظهر ما راه حسنا يظهر ما رأاه حسنا فلو راى شيئا حسنا فيه كرى مثلا ابتسامته أو رأى بياض جسدي أو رأى شيء حسنا فيه فإنه يظهره استثنى بعض العلماء من الستر من كان ذا بدعة مضللة من كان ذا بدعة مضلة أو مضللة أو من به قلة دين مثلا فأجاز بعض العلماء ماذا إظهار ماذا شره لكن الأصل ما هو ستر الأصل الستر على المسلم من ستر مسلما يدخل فيها ماذا ستر وحال الحياة وستر وحال الموت فهو عام رابعا يستحب أن يرفق به بالميت في حال غسله ويقلبه برفق تذكرون في متن الفقهاء ويعصن ماذا بطنه برفق ويحسن ماذا غسله ويبدأ بوضوء كيأتينا هذا في باب صفة ماذا غسل الميت إن شاء الله خامسا دل حديث عائشة على حرمة الميت عظمي حرمة ماذا الميت ووجوب ماذا رفق به طيب ما الشاهد في كسر عظم الميت في باب تغسيل أنه قد يقلب في أحيانا فيفضي إلى ماذا إلى كسر شيء منه أو أنه قد تتصلب ماذا مفاصله وعظامه فيجب أن يرفق به وقد تشتد ماذا بعض ماذا؟ مفاصل يديه فاصل رجليه أو اصابعه فيجب أن يلينها ماذا برفق ولا ماذا يكون شديدا عليها فتاة فتنكسر. وإذا استشهد المؤلم بهذا الحديث لأجل هذا الباب وهو تأكيد الرفق بالميت وأن الميت حرمة عظيمة يجب صيانتها ثم ذكر الحديث العام من ستر مسلما في حال حياته وحال موته هكذا العم يستدل به فالحديث عام في الستر وفضله فإن كان الستر في حق المسلم الحيفة من باب أول من المسلم الميت هنا في باب كسر العظم الميت قد نطرح مسألة مهمة حكم التشريح حكم ماذا التشريح تعرفوا مسألة مهمة معاصرة نجزها في نقول إن كان التشريح تشريح الميت لتحقق من دعوى جنائية أو للتحقق من اسباب الوفاة أو الجريمة أو المتسبب فيها فهذا جائز لما فيه من المصلحة الكبيرة جيد وهي تفوق مفسدة ماذا التشريح التشريح مفسدته عظيمة لأن فيه ماذا تعد على الميت لكن إذا كان فيه مصلحة في باب الجنايات مثلا أو في باب معرفة أسباب الوفاة أو الجريمة فهذا ماذا جائز ان شاء الله إن كانت تش تشريح للاستكشاف الطبي كعلاج او سبب الأمراض الوبائية الآن معرفة بعض الأمراض الوبائية ما سبب جيد أو الأمراض المعدية أو الفتاكة فهذا ماذا؟ جائز كذلك يجوز أن تشرح الجثة يبقى المسألة الأخيرة الصوره الأخيرة إن كانت تشريح باقي صورة مشهورة تعليم لأجل التعليم جي جي في فالصواب وعدم الجواز لما في ذلك من امتهان كرامه المسلم فإما نستعان يستعان بماذا؟ التشريح بماذا؟ ببعض ما يشابه المسلم أو ما يشابه الإنسان من بعض الحيوانات أو ماذا بمن لي حرمته له وهو الكافر نعم أما تشريح المسلم من باب التعليم فالأولى تركه نعم عدم جواز هنا حديث الأخير نختم به في شيء إذا كان لحاجة من العلم هو شيء لا بأس نعم. لأنه نجس إن من مشركون نجس نجس للفن نجس العين إنما هو نجاسة معنوية ثم ختم بحديث أبي أبي بن كعب بلى لكنه في باب حاجة له في العلم فقط وللاصل أنه يحترم حتى الكافر حتى الكافر الأصل أنه يحترم جيد وإنما جزنا في هذه السورة وعن أبي بن كعب أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسله وكفنه هذا الأثر رواه عبد الله بن أحمد في المسند جيد وكذلك خرجه الحاكم وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد جيد وهو ماذا من رواية من؟ أبي كعب وأبي ماذا يروي عن هنا يروي عن كعب الاحبار او أو غيره من أهل الكتاب, من أهل الكتاب وإن كان الحديث بعضهم ضعفه بعضهم ضعف هذا الحديث فقالوا تفرد به ابن ضمره ومثله يضعف فيما ينفرد به لكنه حديث موقوف وهو دليل على ماذا الشاهدوا منه وغسلوا لما قال قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوا وحنطوه وذكر صفة اللحد جيد وما يفعل الميت ثم قال ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا أي من الذين قالوا الملائكة يا بني يا آدم يا بني آدم هذه سنتكم لكن الحديث فيه فيه ضعف نقف هنا والله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك على رسول الله, الله. الله. <تصفيق> أثابكم الله وحسنينيكم وغفر لكم ولي والديكم وجزاكم خير الجزاء سألون يسأل عن صحة حديث البطاقة إذن بطاقة حديث صحيح نعم. ممن صححه طبعا صححه الشيخ الألباني لكن الآن واهم هل هو في مسلم أو لا ها ما هو في مسلم لا الحديث صحيح صح ابن الحجر حجر وابن الملقن والألباني أثابكم الله يقول ذكرتم الرقية الحسن والحسين فهل الرقية تكون لغير المريض أحسن تسوى الجيد هناك الرقية التي للمريض وقد ذكرنا الأذكار فيها والأوراق جيد وهناك الرقية والت والتعويذ، قد كان النووي يعوذ الحسن والحسين جيد فيعوذ يستحب الإنسان يعوذ أبنائه جيد أو من لا يعقل يقاس عليه من لا يعقل جيد ينعوذهم بماذا بتعويذ النبي وهو وعيذك بكلمات الله التام من شيطان وهم من كل عين لامة فيستحب أن يعوذ الصغير بها أو من لا يعقل كلمة جنون وكل مغمة عليه يعوذ بها أو ماذا يعوذه بالمعوذات جيد أو بالاستعاد العامة واضح هذا لا بأس به نعم في حديث الشيخنا في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيهم رحمه النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى برجل متوفى عليه دين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته يعني هذا الحديث دل على أن دين المتوفى يرفع لولي الأمر هذا الحديث كان النبي وسلم في الأول الأمر يترك الصلاة على من عليه دين ولم يوفي به فلما اقتنى النبي وفتح الله عليه من الفتوح صار يقضي ماذا الديون مال بيت. من بيت المال من علماء من استدل بهذا الحديث على ان الدين يقضى من بيت المال لكن الصحيح انه لا لا يقضى لماذا لأن من الناس من ياخذ الدين ليس لاجل الوفاء وانما لاجل كما ذكر النبي لاجل الاتلاف جيد لأجل الاتلاف فيقال لا ليس في هذا إلا أن تكون ديونا ذكر بعض العلماء الا ان تكون ديونا لمصالح المسلمين جيد كالعامل على الصدقه وكمن يقبض الزكاه وغيرها فذكر بعض العلماء ان هؤلاء قد يكون عليهم دين لمصلحة المسلمين فيؤدى عنه من أين من بيت المال أما غيره فلا أما غيره فلا نعم وهذا من تمام يعني حديث البخاري هذا من تمام شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ولذا عد بعض علماء انتبهوا معي عد بعض علماء أن علمي الإمام لا يصلي على من عليه دين وسيأتينا إن شاء الله بإذن الله نعم طيب أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم علم الآفع والأمل الصالح وأسأله بمنه وكرمه وهو الحي القيوم الذي لا يموت اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض مسألك اللهم باسمك العظم الذي ذل سلتي أعطيت وإذا دعيت به أجبت يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا منان يا ملك يا الله يا بديع السماوات والارض يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحينا على لا إله إلا الله اللهم أحينا على لا إله إلا الله اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم اجعلها يا حي يا قيوم آخر قولنا اللهم اجعلها آخر قولنا اللهم اختم لنا بها, اللهم أختم لنا بها يا ذا الجلال والإكرام اللهم إننا نسألك بأحب الأسماء إليك وأقربها زلف لديك أن تجعل أن تجعل خير أقوالنا خواتمها اللهم اجعل خير أقوالنا خواتمها اللهم اجعل خير أقوالنا وأحوالنا خواتمها يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأهلنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله